ويذل فيه أهل الظلم والفساد أنت ولي ذلك والقادر عليه حسبنا الله على الظالمين حسبنا الله على الظالمين حسبنا الله على الظالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.